أَلَمْ نُرِجَّ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّانَ أَسَفًا قَالَ بِسْمَ ٱلَّذِي خَلَقْتُمُونِ مِن بَعْدِي ۚ رَأَيْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَنقَلَ أَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَوْمٌ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّانِمِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي وَنَصْرْ وَأَنْذِرْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُوهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ سَيَنَالُوهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ في وَإِن كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَنَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى غَضَبٌ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميطاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافر